وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه المجالس التي هي عامرة بذكر الله عز وجل ولا يسعنا إلا أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليه السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحسن أعمالنا وأن يجعل أعمالنا خالصة صوابا فاليوم أيها الإهد الكرام مع صورة التكوير 30 30 كده فصورة التكوير صورة مكية كالثور التي مضت معنا لها طابع الثور المكية من التحدث عن الجنة والنار وعن أحداث يوم القيامة وعن هول هذا اليوم العصيب فصورة التكوير من الثور المكية وهذه الصورة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ صورة محكمة ما معنى ناسخ ومنسوخ بعض الإخوة بيسألوا يعني صورة محكمة أي هذه الصورة كل, آياتها كل الآيات التي فيها آيات صريحة واضحة ليس فيها متشابه وكذلك هذه الآيات لم ينسخها آيات لم ينسخها آيات يعني مثلا. في هناك آية مثل في سورة البقرة إن ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الله عز وجل أنزل هذه الآية فصعب هذا على الصحابة رضوان الله عليهم فعندما قالوا سمعنا وأطعنا أنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذه آية منسوخة بالآية التي بعد فهذه الصورة ليس فيها ولا ناسخ ولا منسوخة وأيضا هذه الصورة لها فضائل هذه الصورة لها فضائل وفضائل صورة الكرآن ليس لكل صورة فضيلة ثابتة يعني ليس هناك حديث صحيح فيه فضل لكل ثور القرآن بل الحديث المشهور في فضل ثور القرآن كلها أحاديث موضوعة ولكن ثبت في بعض الثور أحاديث فيها فضل مثل صورة الكهف زي صورة الملك زي صورة البقرة وآل عمران صور معينة صحت فيها الأحاديث وهذه الصورة أيضا صح فيها عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي العين يعني من سره أن ينظر إلى يوم القيامة وكأنه يراها رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وليقرأ أيضا وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت هذه الثلاث صور فيها وصف للقيامة كأنه رأي العين كأنه رأي العين واليوم سأأخذ من, من هذه السور صورة التكوير وصورة الانفطار فصورة التكوير موضوع هذه الصورة يدور حول وصف القيامة يصف هذا اليوم بأوصاف لم ترد معنا قبل ذلك وكذلك يبين عظم أو قوة المبلغ عن الله عز وجل سواء كان جبريل عليه السلام أو النبي محمد صلى الله وسلم أي نحن جاءت معنا آيات قبل ذلك بصورة عمى والنازعات وعبثة في هول هذا اليوم العظيم وأنه يوم حق لا بد من وقوعه فبين الله عز وجل في هذه الصورة قوة الأمين جبريل عليه السلام الذي نزل بهذا الوحي وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الصورة تتحدث عن هول هذا اليوم وكذلك تصف مكانة النبي محمد ومكانة جبريل عليه السلام مجمل ما في هذه الصورة تتألف هذه الصورة من مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق التوحيد أي هذه الصورة لو قرأنا آيات هذه الصورة نجد أنها تتقسم إلى مقطعين المقطع الأول يتحدث عن حقيقة اليوم العصيم عن يوم القيامة وما يصرحبه من انقلاب هذا الكون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم عصيب وتبين مدى التغيرات الكونية في هذا اليوم والقسم الثاني من هذه الصورة يتحدث عن حقيقة الوحي وكيف كان الوحي وما هي صفة الأمين جبريل عليه السلام عند الله عز وجل وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ربك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت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 وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا الشمس كورت فضل آية رقم اثنين مكرارة إذا أخبرنا خير إذا الشمس كورت هذه الشمس العظيمة هذه الشمس التي هذه الكرة الأرضية بأكملها تدور حول هذه الشمس تخيل عظم هذه الشمس وكيف مكانت هذه الشمس وسط الكواكب ووسط النجوم هذه الشمس يوم القيامة يقول الله عز وجل إذا الشمس كورت أي جمع بعضها على بعض ثم لفت فرمي بها فيذهب ضوءها هذه الشمس العظيمة تلف كما تلف العمامة, العمامة؟ تكور العمامة فتلف هذه الشمس هكذا ثم يرمى بها فيذهب ضوءها تبعا لهذا الرمي فتخيل عظم هذه الشمس وكيف يفعل بها في هذا اليوم العظيم وإذا النجوم انكدرت هذه النجوم التي تتلألأ في السماوات ماذا يحدث بها يوم القيامة؟ قال تتهافت وتتناثر وتسقط على الأرض هذه النجوم المتلألئة التي لا يستطيع أحد أن يصل إليها تتهافت وتتناثر يوم القيامة قال وإذا الجبال سيرت هذه الجبال الرواسي هذه الجبال الشامخات وتحدثنا عنها قبل ذلك تثير وتمر مر السحابة بعدما كانت راسية شامخة تثير وتمر وكأنها هباء منثورة وهذه الجبال لم تكن في هذا اليوم صلبة ولكن ستكون كالعهن المنفوش ستكون كالصوف المصبوغ صوف هش صوف خفيف فتمر مرة السحاب في هذا اليوم العصيب وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الله عز وجل يقول وإذا يعني هذا شرط وإذا حدث كذا سيحدث كذا فذكر عدة أشياء منها وإذا الشمس كورت يعني إذا الشمس كورت الجملة لم تنتهي وكذلك سيحدث وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال وإذا العشار عطلت ما هي العشار؟ العشار هي الناقة التي في بطنها ولد عندما يبلغ هذا الولد عشرة أشهر الناقة تحمل ويكون في بطنها حمل بلغ عشرة أشهر فهذه الناقة ما قيمتها عند أهلها؟ قيمتها عظيمة من عنده نوق يعلم قيمة هذه النوق عند العرب يعلمون قيمة هذه الناقة فمهما عظم قيمة هذه الناقة تعطل أي تترك في هذا اليوم العظيم يعني هذه الناقة ما يضرب الله عزيزي مثلا يقرب به للأفهام ان هذه النوق بعد ما تصبح عشارة أي بعد ما تصبح في أقوى أحوالها أهمية عند العرب تعطل أي تهجر ولا يلتفت إليها قالوا إذا العشار أي النوق الحوامل التي في بطونها أولادها وأتى على حملها عشرة أشهر عطلت أي تركها أهلها وانشغلوا عنها من شدة ما حل بهم يعني بعد ما بلغت هذه الأهمية انتخل أن عندك ناقة وهذه الناقة حملت وأصبحت عشراء وأصبح الحمد الذي في بطنها عنده عشرة أشهر يعني في هذه الناقة أهلها يهتمون بها أشد الأهمية في هذا الوقت ففي هذا اليوم يتركونها ولا يلتفتون إليها وإذا الوحوش حشرت أي هذه الوحوش التي تعيش في, في البر وقيل التي تعيش في البحر أيضا تجمع في هذا اليوم وتهلك وتموت قال وإذا البحار سجرة البحار البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر الميت وهذه البحار وهذه المحيطات يفيض فيها الماء ثم يدخل بعضها على بعض وتصبح بحرا واحدا ولكن هذا البحر لا يكون ماء عذبا ولا ماء باردا ولكن يكون يكون حميما شراب أهل النار يبا هذه البحار العظيمة يعني البحر وحده عظيم ولكن هذه البحار كلها تفيض بالماء وحتى يدخل بعضها على بعض وتصبح بحرا واحدا ولكنه يكون حميما يكون هذا البحر حميم سجرت أي فاضت فأصبحت بحرا واحدا من الحميم لأهل النار نفس الله العفو والعافية قال وإذا النفوس زوجت يعني في هذا اليوم أيضا النفوس أي الأنفس يضم الشكل إلى شاكلته يعني كل إنسان يعمل شيئا في الدنيا يضم إلى من هو مثله يعني أصحاب الفسق والفجور يضمون ويحشرون مع بعض وأصحاب الفضل وأصحاب الكرامة وأصحاب البر والتقوى يضم بعضهم إلى بعض وإذا النفوس زوجت أي يضم كل شكل إلى شاكلته فانظر مع من تكون يوم القيامة وانظر من هم أقرانك في هذا اليوم ومع من تحب أن تحشر قال وإذا النفوس زوجت يقرن الفاجر مع الفاجر أهد الفسق والفجور يقرنون بعضهم مع بعض ويقرن الصالح مع الصالح قال وإذا الموؤودة سئلت الموؤودة عند العرب قديما في الجاهلية عندما يرزق الرجل منهم بالبنت يأتي في سن معينة وهي صبية وهي صغيرة يأتي إلى أمها ويقول لها زينيها حتى أذهب بها إلى زيارة أعمامي أو أخوالي فتزينها أمها فيأخذها هذا الرجل الجاهل الكافر ويأتي في الصحراء ويحفر لها ويدفنها وهي حية ويدفن هذه البنت وهي حية وهذه عادة من عادات الجاهلية كانوا يعتبرون أن البنت سمة للعار يعتبرون أن البنت سمة للعار فالإسلام جاء فكرم الإناث وجعل لهم كرامه وجعل لهم حقوق فهذه الحقوق لم توجد إلا في الدين الإسلامي يعني النساء لو علمنا ما هن فيه من فضل وكرامه بسبب اسلامهن لا حمد الله عز وجل ليل نهار يعني كان رجل في الصين فواجد بنتا تتاجر فقال لها لماذا تتعبين نفسك قال المترجم مترجم له فظل يقول قالت انا لو جلست يوما واحدا بدون عمل لن أجد طعاما أكل قال زوجك قال زوجي يصرف على نفسه أن هي لابد أن تعمل حتى تأكل وإن لم تعمل لا يصرف عليها زوجها فبين لها ما يحدث في الدين الإسلامي وما هو كذلك حتى دخلت هذه المرأة في الإسلام وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ف فالإسلام يصون المرأة فالنساء يحمدن الله عز وجل على نعمة الإسلام قال وإذا الصحف نشرت في هذا اليوم أيضا يحدث أن كل إنسان يلقى صحيفته ويجد فيها كل ما عمل كل ما عمل من خير أو شر وكأنه شريط مسجل أمامه يرى فيه كل أفعاله التي فعلها أمام الناس والتي فعلها بينه وبين ربه وإذا الصحف نشرت فكل سيفضح ويرى ما عمل في هذا اليوم نسأل الله العفو والعافية قال وإذا السماء قشطت قال وإذا السماء قشطت ولم يقل تزال أو أذيلت يعني الإزالة شيء بسيط يعني أذيل هذا القلم من مكانه إلى مكانه فقوله وإذا السماء قشطت هذا يدل على عظم خلق هذه السماوات وكم هي متينة وكم هي مخلوقة في أحسن صنع من عند الله عز وجل سماء ليس فيها فطور ليس فيها خلل ليس فيها شقوق سماء رفعت بلاعمة سماء متينة لذلك إزالتها يوم القيامة تكون إزالة بشدة لأنها متينة وإذا السماء قشطت أي نزعت وكأنها ملصقة بشدة وإذا السماء قشطت أي قلعت بشدة قال وإذا الجحيم صعرت كل هذه الأحداث تحدث يوم القيامة وأيضا من أشد الأحداث هولا أن النار التي هي مخلوقة الآن تأتي يوم القيامة ويوقد عليها فتشتد استعارة استعدادا لذلك الكافر والفاشر تزداد جحيما وتزداد حموا استعدادا للكافرين إن جهنم كانت مرصادا تترصد للكفار فيأتي عليها يوم القيامة فتوقد وتزداد توهجا حتى تستعد للكافرين وفي المقابل أهل الجنة وأهل النعيم تستعد لهم الجنة وتزدف وتقترب إليهم استعدادا لهم حتى تقابلهم إذا كان يريد يقابل شخصا وهو محب له يحتفي به ويقترب منه فالجنة كذلك تقترب من عباد الله البؤمنين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم المعنى الإجمالي لهذه, لهذه الآيات فمن دقق النظر وتمعن في هذه الآيات أدرك أنها شارحة ومفصلة للصورة التي سبقتها صورة عبثة تتحدث عن مجمل يوم القيامة فذكر الله عز وجل يوم القيامة وما فيه يوم القيامة وما فيه من أهوال فجاءت هذه الصورة تبين للناس علامات هذا اليوم فذكرت اثنة عشرة علامة ذكرت هذه الآيات اثنة عشرة علامة ستة منها تقع في أول يوم في أول ما يظهر يوم القيامة أول, يحدث أول, ما, أول ما يحدث تقع ست علامات ذكرت في هذه الصورة والستة الأخر حدثوا اتباعا لهذا الحدث فقوله إذا الشمس كورت فهذا من أول الأحداث التي تحدث أن الشمس تكور وتلص ويلقى بها ويذهب ضوءها إلى قوله تعالى وإذا البحار سجرت هذا كله يحدث وهذه أمارات ست تحدث في اول يوم في يوم القيام ثم بعد ذلك يحدث من تزويج النفوس وازدياد جحيم النار وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت كل هذا يحدث تباعا لهذا اليوم أما الست علامات الأول يحدث في أول يوم القيام طيب الله عزيز يقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت هذا شرط ما هو جواب الشرط ما الذي سيحدث أي إذا ذكرت ماذا سيحدث تنجح إذا قمت مبكرا ها تدرك القطار مثلا صح يعني لابد من تكملة لهذا الجواب فما هو الجواب قال علمت نفس ما أحضرت تعلم كل نفس ما قدمت وما أخرت كما سأتي معنا في الصورة التي بعدها علمت نفس ما أحضرت تعلم عاقبة هذا العمل فالدنيا مهما طالت أيامها فهي قليلة فلا تلتفت لأيام هذه الدنيا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا فالإنسان في هذه الدنيا يسعى فيها ويمشي فيها حتى يتقوّت وحتى يفعل ما أمر الله عز وجل به أما عند استعدادك للآخرة عليك أن تسارع عليك أن تبادر قبل أن تبادر تبادر قبل أن تبادر المستفاد من هذه الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء بيانه بيان مفصل عن مبادئ القيامة وخواتيمها هذه الصورة فيها الأشياء التي يبدأ بها هذا اليوم وكذلك خواتيم هذا اليوم من جنة ونار أيضا هذا البيان المفصل يحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم عندما تنظر وتقرأ هذه الصورة وكأنك تعيش في يوم القيامة ما الذي تشعر به هل تندفع إلى فعل المعاصي أم تندفع إلى فعل الخيرات ما الذي يدور في ذهنك عندما ترى القيامة رأي العين فما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ترى القيامة رأي العين اقرأ سورة التكوير فعندما تكون في رؤية للقيامة ما الذي يدور بالك تقول هذا، هذه الأشياء ليست لها قيمة مثلاً ولا هذه الأشياء تحثك على العمل الصالح حتى تستعد لهذا اليوم وتكون من أهل الجنة تستعد فالتماعن وتدبر في هذه الآيات يحث أولي الألباب أولي الأفهام على العمل الصالح نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم هذا الذي مضى المقطع والأول الذي يتحدث عن يوم القيام فلما قرر تعالى عقيدة البعث والجزاء بوصف كامل لأحداثها وكان الوصف من طريق الوحي هذا الوصف من أين وصل لنا؟ عن طريق الله عز وجل بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام فهذا الكلام بلغنا عن طريق الوحي فلا بد أن يحدد لك أو يبين لك قيمة هذا الوحي حتى لا تتهمه ولا تظن أنه فيه خلل قال تفتقر الموضوع إلى صحة الوحي ومن هنا أقسم الله تعالى بأعظم قسم على أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم وما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله ووحيه وليس هو بمجنون ولا هو بقول جيسان الرجيم يعني بيّن لك وصور لك القيامة هذا التصوير من أين وصل لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه به جبريل عليه السلام فلا بد أن يقرع عندك الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق الأمين وكذلك جبريل عليه السلام فأقسم الله عز وجل فقال جل وعلا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعث والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ولا قد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بطنين وما هو بقول شيطان رجيم فا تذهبون فا تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يفتقيم وما تشاءون إلا أن يشاء أقسم الله عز وجل أقساما غلاظا على صدق الوحي وعلى أنه من عندي رسول كريم فلا أقسم بالخنس فلا أقسم عند الله في هذه الآية أي أقسم بالخنس ما هي الخنس قال هي النجوم التي تخنص بالنهار النجوم في النهار تخنص ويغيب ضوءها فأقسم الله معز وجل بهذه النجوم التي بالليل تتلألأ وتضيء أما بالنهار تخنص وتختفي وتغيب ويغيب ضوءها فأقسم الله عز وجل بهذا المخلوق العظيم الجوار الكنس الجوار أي التي تجري هذه النجوم هذه الكواكب تجري فالنجوم تجري في فلكها هذه النجوم وهذه الكواكب تجري في مجرات حول الشمس كما هو معلوم عند أهل الفلك الجواري الكنس الكنس التي تستتر في بيوتها انسان يكنس أي يستتر ويختبئ في بيته فالله عز وجل أقسم بهذا المخلوق النجوم التي تخنس وتختبئ في بيوتها قال والليل وهذا قسم أيضا والليل إذا عسعس الليل يدبر والنهار يقبل فالليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل والصبح إذا تنفس هذا الصبح هذا النهار بعد ما يدبر الليل يصبح أو يخرج ضوء النهار ويمتد حتى تشرق الشمس وحتى يصبح النهار تنفس أي امتد حتى يصير نهارا واضحا إنه لقول رسول كريم هذا كله قسم فلا أقسم أي أقسم بالخنس على ماذا أداة القسم وجملة القسم على ماذا فجواب القسم إنه لقول رسول كريم فالله عزيز يقسم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليهما السلام كريم في قوة انه لقول رسول كريم في قوه أي صاحب قوة عند ذي العرش أي عند الله عز وجل وعند ملائكة حملت العرش مكين أي له مكانة مكين في منزلة ومكانة مطاع ثم أمين أي مطاع هناك ثم أي هناك مطاع في السماوات جبريل هو رسول الملائكة وهو من أعظم الملائكة خلقا وأعظمهم مكانة عند الله عز وجل فيقسم الله عبدالجل بأنه صاحب قوة وله مكانة عظيمة عند الملائكة عند حملة العرش وعنده سبحانه وتعالى ومطاع هناك أيضا مطاع عند الملائكة مطاع ثم أمين وما صاحبكم فالكلام هنا عن محمد صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون لأنه متهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون قالوا عنه مجنون وأن هذا الكلام ليس بكلامه وإنما هو هزيان وجنون وسحر فما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين أي أن الله عز وجل يقر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في الأفق المبين أي بمطلع الشمس من قبل المشرق فالنبي رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية مرتين وهو على كرسين بين السماء والأرض وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو وما محمد عدد الغيب بضنين أي ببخيل لا يتكلم فيما لا يعلم ولا يخبئ شيء يعلمه قال وقرأت بالضاء أي بضنين أي قرأها بعض القراء بضنين وقال بعضهم بضنين أي بمتهم أي هو لا ليس ممتهم فيما يخبركم به فإنه الصادق والأمين فكانت العرب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة وهذا مشهور بينهم فمعنى هذه الآيات فهذه الآيات تكلمت عن حقيقة الوحي فأقسم تعالى بما في الكون من دلائل يعرفها الناس فكل أشياء أقسم بها الله عز وجل دلائل وأشياء كونية الناس يعرفونها ويعلمون أنها من صنع الله عز وجل وليس لبشر في صنعها ولا في إدارتها شيء فأقسم سبحانه بالكواكب التي تختفي في ضوء النهار وبالليل إذا أقبل وأظلم وبالنهار إذا أضاء وأنار هذا القسم جاء ليؤكد أن هذا القرآن العظيم أنزله سبحانه وتعالى مع رسوله جبريل عليه السلام وهو صاحب القوة والشدة فجبريل له ستمائة جناح فخلقه عظيم تخيل مخلوق له ستمائة جناح فما عظم هذا المخلوق؟ عند الله عز وجل أي عند صاحب العرش وهو مطاع عند الملائكة يعرف بينهم بالقوة والأمانة هذه صفة جبريل مختصرة عليه السلام أما صاحبكم وما صاحبكم بمجنون أما صاحبكم الذي عرفتم منه الصدق والأمانة محمد صلى الله عليه وسلم معروف عند العرب كلهم أنه صادق أمين عندما خرج إليهم وجمعهم فقال لهم لو أخبرتهم أن خيل من وراء الوادي قالوا ما جربنا عليك كذبا قبط فقال فأنا نذير لكم بين يدي عذاب أليم فقال تبت يدك سائر لهم وما صاحبكم بمجنون فما هو بمجنون ولا هو كاذب فهو صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل عليه السلام بين السماء والأرض بالصورة التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين وما هو بمقصر في أمر الدعوة فكان صلى الله عليه وسلم مهتم بأمر الدعوة وما قصر قط في إبلاغ دعوة الله عز وجل هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو القرآن الكريم لا كما تقولون إنه من أقوال الجان والشياطين فما بالكم لا تهتدون بعد هذه الأمارات وبعد هذه العلامات أين تذهبون أين يذهب بكم عقلكم إلى الغي وإلى الهوى ما عرفتم هذه الأمارات وهذه العلامات لماذا يذهب عقلكم إلى الهوى وإلى الغي فكانوا يعلمونه بصفاته صلى الله عليه وسلم ويقولون لن نتبعه ويعزمون على مقاطعته وعلى محاربته طوال حياتهم بعد ما يقنون أنه حق مع كل هذه الأدلة والبراهيم وما هذا القرآن إلا دعوة للعالمين هذا القرآن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس عامة فكل نبي كان يبعث في قومه خاصة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة فهو هداية للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقال للإيمان بهذا الرسول الأمين لمن أراد منكم السبيل القويم والطريق المستقيم وما تشاءونه بإرادتكم إنما بإرادة ربكم ورب آبائكم الأولين فكل مخير بين طريق الحق وطريق الغي والباطل وهديناه النجدين فأي الطريقين تختار؟ فأنت لك إرادة فأنت لك اراده تذهب إلى طريق الحق وإلى طريق الغيب وهذه الإرادة تحت مشيئته سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العليم المستفاد من هذه الآيات أبي هدنا المستفاد من هذه الآيات الله عز وجل يقسم بما شاء الله عز وجل أقسم بالخنس والجوار الكنس والليل إذا عسع فالله عز وجل يقسم بما شاء مخلوقاته أما المخلوق فلا يقسم إلا بخالقه سبحانه وتعالى وأيضا تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية وبيان صفة جبريل الكمالية وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به المشركون وبيان أن للعبد مشيئة ولكن مشيئة الله فوق هذه المشيئة فلا يقع في هذا الكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى وننتقل إلى صورة الانفطار فصورة الانفطار صورة مكية مكية لها خصائص الصور المكية كالصورة التي كانت معنا وهي محكمة أيضا ليس فيها ناسخ ولا منسوخ ومر معنا في صورة التكوير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أو من سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ صورة التكوير وصورة الانفطار وصورة الانشقاء فهذه الصورة أيضا تتحدث عن يوم القيامة وتصف هذا اليوم العصيب يدور موضوع هذه الصورة حول وصف يوم القيامة والاستدلال بالسنن الكونية في خلق الإنسان وغير هذه أمور كونية جعل الله عز وجل في هذا الكون براهين وأدلة على قدرة الله عز وجل على البعث وعلى الإحياء بعد الممات مجمل ما في هذه الصورة تتألف هذه الصورة من أربعة مقاطع المقطع الأول إثبات البعث وأهواله إثبات أن الله عز وجل يبعث الناس بعدما يصبح عظاما ورفاتا المقطع الثاني تحذير الإنسان من الانهماك في الدنيا وكأنها نصيحة للإنسان بعدما آمنت وبعدما علمت هذه الحقائق كيف لك تعيش في هذه الدنيا دون طاعة لله عز وجل وأيضا المقطع الثالث علة التكذيب أي لماذا كذب هؤلاء بيوم الحساب المقطع الرابع ضخامة يوم الحساب وضخامة هذا اليوم العصيب المقطع الأول وهو إثبات البعث وأهواله قال الله عز وجل إذا السماء فطارت واذا الكواكب تثرت واذا البحار فُزجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت نفس ما قدمت واخرت هذه الصوره ايضا تحدثت عن صور وعن مواقع واشياء تحدث يوم القيامه وهي أشياء لم تمر معنا قبل ذلك فإذا السماء انفطرت أي تشققت بأمر الله عز وجل لنزول الملائكة الله عز وجل ذكر السماء في كل مرة ولكن ذكرها المرة هذه المرة بالانفطار وهو التشقق والصدوع في الآية التي مرت معنا في صورة التكوير قشطت وإذا السماء قشطت فكل هذه الأمور تحدث في هذه السماء هذه السماء العظيمة التي لا يخدر على صنع مثلها أحد يحدث بها كل هذه طب السماء أشد خلقا أم الإنسان السماء هذه السماء العظيمة التي أشد خلقا من الإنسان يفعل بها يوم القيامة أفعال من تشقق وفطور ومن قشت ومن موران ويوم تمور السماء مورى أي تدور وتلف من شدة الفوران كل هذه الأمور تحدث بهذه السماء الصلبة هذه السماء المتينة هذه السماء التي ليس فيها شقوق ولا خلل فتفكر أن المخلوقات التي هي أعظم منك خلقا يفعل بها هكذا فما بالك أنت يا مسكين وكيف تستطيع على هول هذا اليوم وإذا الكواكب انتثرت هذه الكواكب مر معنا أنها تتهافت وتساقط قال هنا تساقطت وإذا البحار فجرت هذه البحار تتفجر لتصبح بحرا واحدا كما مر معنا في صورة التكوير قال وإذا القبور بعثرت هذا القبر كيف يخرج منه الإنسان بعد الممات الله عز وجل يقول بعثرت شفت إنسان ما يبعثر شيئا يقلب عاليه سافله فيقلب هذا القبر ويخرج الإنسان الذي فيه هذه الخبر تقلب ويخرج ما فيها من جثث فيصبح بعد ما كانوا أمواتا يصبح أحياء بأمر الله عز وجل المعنى الإجمالي من تدبر في مطالع هذه الصورة يدرك أنها جاءت لنفس الهدف الذي جاءت به صورة التكوير ولكن مطالع صورة الانفطار جاءت بأربعة مشاهد جريدة وصور جريدة الماضية السماء خشطت هنا انفطرت مشاهد جديدة فيها بيان للصور التي ستحدث يوم القيام من عدة الوجود أن هذا وجه أنها تخشط ووجه آخر أنها تتفطر صور متعددة يبين هؤلاء هذا اليوم العظيم وهنا أيضا جاء الجواب مفصلا في الصورة التي مضت قال علمت نفس ما أحضرت ما الذي أحضرت هنا جاء الجواب مفصلا علمت نفس ما قدمت وأخرت ما الذي عملت في الماضي وما الذي هي يزعزم على عمله وما الذي ستقدمه في هذه الحياة يعني هذا كله يحدث يوم القيام من هداية الآيات تحذير الناس من يوم دمار الكون حيث تتغير معالم كل المعالم الأساسية في هذا الكون تتغير من سماوات من جبال من أراضين كل هذه المعالم من بحار من كواكب كل هذه المعالم الأساسية التي لا تتغير أصلا ستتغير وتتبدل يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وأيضا تقرير عقيدة البعث بعد الموت المقطع الثاني وفيه تحذير للإنسان من الانهماك في الدنيا يحذر الإنسان من أن ينهمك في هذه الدنيا وأن يجعل الدنيا همة ويجعلها نصب عينيه يقول ربك جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فثواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان نداء للإنسان جميعا من مسلم ومن كافر يا أيها الإنسان وهذا أيضا نداء يبين لك حقيقتك فأنت إنسان مهما فعلت أنت إنسان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرّك ما غرّك يا إنسان بربك الكريم أي ما الذي خدعك أو الذي أمنك أنت تغتر في هذه الدنيا وتعيش وتلهث في هذه الدنيا يمينا وشمالا هل معك سق مختوم بأنك من أهل الجنة أو أنك لا تعذب ما الذي خدعك ما الذي أملك ما الذي غرك أيها الإنسان وأمنك من عقاب الله عز وجل ما الذي غرك بربك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فالله عز وجل هو الذي خلقك وأنشأك في هذه الدنيا من عدم فلماذا تتكبر عليه ولماذا تعصيه ولماذا تجاهل بمعصيته فهو الذي خلقك وهو الذي ثواك أي جعلك سويا سليم الأعضاء أعضاؤك سليمة صالحة للعمل جعل لك عين وهذه العين لم يتركها هكذا بل جعل لها أجفان وجعل لهذه الأجفان رموش حتى هذا من كمال الخلق ومن كمال السوية هذه اليد فيها كف وهذا الكف فيه أصابع وهذه الأصابع ليست متساوية لحكمة يعلمها الله عز وجل ولحكمة قد نلمسها نحن في حياتنا هذه الأصابع فيها أنامل فيها عقل هذه عقل تمتد وترتخي هذه الخلقة السوية التي ليس لك فيها إرادة الله عز وجل هو الذي خلقك على هذه الصورة وسواك بهذه الصورة فلماذا تعصي ولماذا تتكبر الله عز جعل لك صفات وجعل لك ثمات ميزك بها عن سائر المخلوقات الذي يسواك جعل لك عقلا تفكر به الله عز كرم الإنسان بالعقل جعل له عقل يفكر به ويدبر به أموره ويحاول فيه به بأن يعبد الله عز وجل على أحسن ما يحبه ويرضى فلماذا يحيد هذا الإنسان ويعرض عن حب الله عز وجل وعن طاعته سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك خلقك أنت فسواك جعلك سويا سليم الأعضاء فعدلك جعلك معتدل الخلقة ليس فيك شيء بارز ولا شيء غير. مستثاغ لم يجعل مثلا هذا الأنف أنفا طويلة كالفيل مثلا شيء ممكن تخيل أن لك زلومة مثلا هل هذه الخلقة سوية معتدلة فالله عجل حماك من هذه الصور جعل لك صورة معتدلة لم يجعل لك قرونا مثلا مثل البهائم فالله خادر على كل ذلك ولكنه حماك من هذه الصفات الزميمة وجعل لك صورة حسنة جميلة وجه حسن مهما كان الرجل أسمر تجد فيه من المحاسن مهما كان الرجل فيه قصيرا تجد فيه محاسن لأن الله جعله معتدلا جعله سويا فلماذا بعدما خلقك الله عز وجل على كل هذه الصور وعلى كل هذه المحاسن تتكبر على عبادته وتعرض عنه وتقبل على هذه الدنيا التي مهما سعيت فيها لا ينالك منها إلا ما قدره الله عز وجل لك أنت تلهث خلف الدنيا تجري هنا وهناك وتبحث عن المال قد تحصل المال ولكنه قد يزول منك في سرعة الهواء لأنك لم ترعى حق الله عز وجل فيه والله جل قدر لك رزقا معين ستأخذه مهما فعلت لو نمت في بيتك وهذه ليست دعوة للتواكل ولكنها دعوة للتوكل على الله عز وجل وهي الأخذ بالأسباب صدق واتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب أن تأخذ بالأسباب نعم ولكن عليك أن ترعى حق الله عز وجل لفة لفة الله إذن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة في صورة حسنة تخيل صورة الإنسان التي خلقها الله عزيز عليه هل هناك صورة أفضل من هذه الصورة أي مخلوق على وجه الكون احسن مخلوق على وجه الكون مثلاً قريب من خلقة الإنسان وهو القرد تخيل أنك قردا ما هي صورتك سبحان الله حماك من هذه الصورة وجعلك صورة عدلة صورة سوية فلماذا لا نحمد الله عز وجل على هذه الخلقة السوية وهذا الخلق المعتدل لو أن إنسان معه ملايين الدنيا التي المليارات التي نسمع عنها وكانت والله عزل خلقه بصفة زميمة جعل له قرونا مثلا وقالوا له ادفع ما عندك من مال لنزيل لك هذه القرون هل سيدفع؟ بالطبع سيدفع هو يريد أن يعيش إنسانا لا يعيش حيوانا فالله من عليك وأنعم عليك يعني قيل أن أحد الأشخاص كان يتسول يقول له اعطني مما عندك ليه؟ أنا فقير خلاص يا عما شديلك اعطني زراعا منك واعطيك عشرة آلاف هاتلي زراع واحد بس من عندك كده اخده وديك عشرة آلاف قال لا لا لا ولا بمليون قال له خلاص عن زراع ده بمليون ماش طيب اديني بس قدم واحدة طيب اديني اذن اعطيني عين يعني انت مستغني عن هذه الامال الطائلة يعني انت مستغني عن ملايين الدنيا مقابل هذه العضافة انت غني لماذا تتسول؟ فالإنسان غني بخلق الله عز الله فمهما بلغت الإنسان معه الأموال وكان عنده شيء فيه, فيه قصر أو فيه عجز يدفع ماله كله ليعيش على أكمل صورة فحمد الله عز وجل الذي خلقك على أحسن صورة في أي صورة ما شاء ركبك يخاطب الله تعالى الإنسان الكافر والفاجر موبخا إياه مقرعا مؤنبا بقوله ما غرك هذا الخطاب موجه للكافر وفيه عظة وعبرة لنا لنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وأن نسعى في طاعته سبحانه لكي يرضى الله عز وجل عنا فالكافر اغتر بخلق الله عز وجل واختر, واختر بكفره واغتر وكفر بالله عز وجل وسيأتي معنا في المقطع الذي بعد ذلك ما علة اغتراره ولكن نأخذ هداية الآيات يخاطب الله تعالى الإنسان بصفة الإنسانية صفة الإنسانية لتتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات يتذكر أنه مكرم فحري به أن يستجيب لمن أكرمه وكذلك الله عز جل خلق الإنسان في أحسن تقويم ليحقق العبودية ومع الأذان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعي فبعدما ذكر الله عز جل او حذر الله عز جل الإنسان من الانهماك في الدنيا وبيّن أن الكافر انغر بالله عز وجل ولم نذكر العل في غروره هذا ولماذا كذب ولماذا اغتر فذكر في المقطع الذي بعده علة هذا التكذيب لماذا كفر وفجر لابد من أن هناك علة فعلة ذلك قال جل وعلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون انَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ فَالْعِلَّةُ أَنَّهُمْ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ فلو أن الإنسان موقن أنه سيحاسب يوم القيامة فلا بد يعمل لهذا الحساب فلأنهم كذبوا بهذا اليوم فجروا وعثوا في هذه الدنيا وكأنهم لا يحشروا وكذبوا بيوم البعث ولذلك لم يعتبروا ولم يستعدوا لهذا اليوم فقال كلا بل تكذبون بالدين فإنكم تكذبون بيوم الجزاء والحساب ولكن لن نترككم كذلك لأنكم تكاذيون بيوم الدين نترككم كذلك ولكن إن عليكم لحافظين عليكم رقباء من الملائكة موكلون بكم يراقبونكم في أعمالكم في السر وفي العلن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون أعمالكم التي تعملونها وستعرض عليكم يوم القيامة كراما كاتبين هذه صفة للملائكة الذين يكتبون الأعمال التي يقوم بها هؤلاء يعلمون ما تفعلون إن الأبرار يعني الله عز وجل قال أن علة كفركم أنكم تكذبون بيوم الدين ولكن عليكم حافظين يعلمون أعمالكم يكتبون ما تفعلونه في السر وفي العلن وأخبرهم بخبر لعلهم يعتبروا إن الأبرار لفي نعيم إن عملتم خيرا فتكونون من الأبرار وستكونون من أهل النعيم فالأبرار هم المطيعون الذين يؤدون ما فرض الله عز وجل عليهم ويجتنبون ما نهاهم عنه إن الأبرار لفي نعيم فالإنسان إذا عرف الهدف الذي سيصل إليه يجتهد وحاول أن يصل الإنسان إذا حدد هدفه حاول الوصول أما الإنسان الذي يعيش بدون هدف فيعيش دون أن يسعى يوم يعمل وده يوم لا يعمل ولا يستعد لهذا اليوم ولكن إن حدد هدفه فقال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم إذا أردت أن تكون في نعيم عليك أن تكون من الأبرار الذين يطيعون الله عز وجل ويفعلون ما أمر به وينتهون عما زجر عنه. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار أهل الفسق والفجور لفي جحيم يصلونها أي يصيبهم لهبها وحرها يوم الدين يعني يصيبهم لهب وحر هذه النار يوم القيامة وما هم عنها بغائبين لا بد أن يدخلوا في هذه النار طالما أنهم من أهل الفسق والفجور ومعنى هذه الآيات أي أن ما جرأكم على الكفر والظلم والإجرام إلا تكذيبكم بيوم الحساب فالذي تجرأ على الله عز وجل أبدا أن يكون مكذب بيوم الحساب لكنه لو أيقن أنه سيلقى ربه بعد ذلك لن يتجرأ أبدا لأن الله عز وجل قوي الله عز وجل متين الله عز وجل هو الذي خلقك واضح؟ ولكن الله عز وجل موكر بكم ملائكة تحصي أعمالكم لم يترككم كذلك فالله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت الله عز وجل رقيب عليكم وَجَعَلَ عَلَيْكُمْ مَلَائِكَةً تُحْصِي أَعْمَالَكُمْ وَيَكْتُبُونَهَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ وَبَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَصِيرَ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ أقام الله عز وجل على المكذبين ملائكة كراما يكتبون أقوى لهم وأفعلهم فلا تحزن أن الكفار يعيشون هكذا يعيثون في الأرض فسادا ولكن الذي يصبرك على هذا أن الله عز وجل سيحاسبهم على أعمالهم يوم القيام أحد الناس سبب, سبب إسلامه أنه علم أن هناك يوم حساب كان كافرا وكان يظلم في هذه الدنيا فعندما علم أن هناك يوم حساب أسلم ودخل في الإسلام واطمئن قلبه لأن هذه المظالم سترد يوم القيام من الهداية أيضا جعل الله جزاء الأبرار النعيم في القبر وفي دار القرار النعيم فالجن فالقبر هو أول منزلة من منازل الآخرة فالذي يكون من أهل الجنة يفتح له في قبره مد بصره من الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومن الهداية أيضا أن الله عز وجل أعد للفجار العذاب الأليم وسيلقونه من أول منزلة وهي في القبر المقطع الاخير الذي يبين ضخامة هذا اليوم هم عرفوا الصور التي تحدث في هذا اليوم ولكن الإنسان قد يعلم الأمر ولكن عندما تهول له الأمر وتبين له مصاعب هذا الأمر قد يرتدع وقد يرجع ويعلم أن هذا اليوم يوم حق فقال الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين تعظم من هذا اليوم وهو فعلا يوم عظيم قال جل وعلا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس, نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أي من عظمه هذا اليوم الله عزيزي قال وما أدراك ما يوم الدين وكرر لزيادة التأكيد على الهول ثم ما أدراك ما يوم الدين فهذا اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا تقل مثلا أخي سيحميني ولا أبي سيحميني ولا زوجتي وصاحبتي ستحميني ولا ابني سيحميني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبته وبنيه يبدأ بالأهم بالأهم يعني يضحي بأخيه ثم بالزوجة ثم بالابن أما في هذا اليوم عند حلول, حلول يوم القيامة يود المجرم يومئذ لو افتدي يومئذ من عذاب يومئذ بأخيه ببنيه على طول من هول شدة هول هذا اليوم يبدأ ببنيه خلاص يضحي بالكل حتى ابنه لكن في قبل في المقدمات يوم يفر المرء في قبل الشدة في بداية الأمر يفر من أخيه أول واحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يبدأ بزيادة أهمية أما عندما يحل هذا اليوم العصيب يضحي بكل شيء يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه فهذا اليوم له هول عظيم لأنه يضحي بكل ما عنده لكي يفتدي بنفسه فالله عزي يقول وما أدراك ما يوم الدين المعنى الإجمالي هذا المقطع فيه تهويل لشأن يوم القيامة والحساب والجزائي نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا في هذا اليوم وأن يجعلنا من أهل الجنات المستفاد من الآيات بيان هول هذا اليوم العصيب ولذلك جاء التعجيب من ذلك اليوم أسئلة الواجب أذكر معاني الكلمات الأتي كورت كورت عطلت الموؤودة كورت عطلت الموؤودة الكنس فجرت سواك السؤال الثاني اذكر علة تكذيب الانسان ليوم الحساب او علة كفر الانسان الذي يعيشه كافرا مع العلة التي جعلته يكفر مع التوضيح والذي فعل الواجب يأتي به إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا للحسن سماكم